ضياء العقل في فقه العلم اليسر ودين الله للقلب بجوهر ضياء العقل في فقه ودين الله للألباب جوهر فشر الله للدنيا ضياء بلا أنوار لراح تغمر فمن شاك تفا سبيلا bil khayran til inami yafur faman shaamti fi sabila us wa bil khayran til inami بعلم ثم فعل ذلك أجذر ألا فانقش بما يتبرق قولاً بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث يريف قال له الهدي